لا آيتون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.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 مَا يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَتاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَخَذَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 بغتة فإذا هم